وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنَ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ لَيَأْتِيَنَّكَ بِالْعَذَابِ الْمُبِينِ قُلْ بلى وربي لا يعذب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا افطر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا كان لهم مغفرة ورزق كريم والذين يسعوا في اياتنا معاذزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم ويرى الذين اوتوا العلم الذين إِلَى إِلَيْكَ مِنْ هو هُوَ وَيَهْدِ إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل نُّدِّلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنبِئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افترى على الله كذبا ام به جنّه بل للذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلا يرون الا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء الارض ان شئنا خسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد اتينا داوود مننا فضلا يا جبالا انوبي معه والطير والا لنا له الحديد ان اعمل سابرات وقدر في الصعد وامن صالحا اني بما تعملون بعصير وَأَنزَلَ سُلَيْمَانُ مَن ريح غدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ عذاب السعير يعملون لهم ما يشاء من محارب وثماثيل وجفان كالجواد وقدر الراسيات يعملوا آلدود شكرا وقليل من عبادي يشكوا فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا ذابه الارض الا ذابه الارض تاكل من سافه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 تَنَزَّلْتُ وَأَشْكُرُ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ نُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جنتين ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثِيمٍ ذَوَاتٍ خَيْرٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلنا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكنا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرنا فِيهَا السَّيْرَ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعَجِبَ إِلَى أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمُزَّقْنَاهُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابْنُ سِفْرِهِمْ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّن وَمَن فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالًا الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى نُّفِيضُ ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُنِي الَّذِي لَأْحَقُّ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا فَإِنَّهُمْ مُحْضَرُونَ فِي أَثَامِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُقَالُ ادْخُلُوا يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفون للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروا إذ تأمروننا أن نذكر بالله ونجعل له أنذاذا وأسرنا ندما لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلى الذي لكفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مثرفوها الا قال مثرفوها ان بما ارسلتم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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّن دُونَا زُلْفَى إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَةٍ سينامعاجزين اولائك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويعقله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا فحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا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 دَنْ قُلْ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا افْتِرَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ كُتُبَ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مُعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبَ الرُّسُلَ فكيف كانَ نكير قُل إِنَّمَا أَعِذُكُم بِوَاحِدَة أَنفِقُوا مَالًا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْدَأُ الْبَاطِلُ وَمَا يُؤَنَّدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَاءَ إذْ فَزِعُوا فَلَا فُرْت وَأُقِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَ تَنَاوُشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَأَطْدِكَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَضْرِفُونَ عَيْبَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ